وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رحيم. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ நம் فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ நோன்னு تَرْضَاهَا فَوَلِّ சவல்லி வரஹரல் الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فحجس ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وان الله غافل لما يعملون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 لما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين